وعلى مصدر من المسجد أو من دياجه عند المدينة المسجد عند المسجد وعلى ميل فيه الرجل ممتد أو الهدى السنية على الهدى فيه fa na'r gof ar gweithiau eh an dim y bywys y gwaith yn gwradd gallai'n mae'r dim mawrthin o'r rhosynau an mae'n eh Yn ystod y cyfnod, y y في المعلومات بالنسبه للتقرير الله عز وجل انه تصافى فيما <تصفح> كان طلع المنطقة أو طلع عليه كما دلنا المتحدث في العشق إينا نجاء التخطيص وانا رغمنا نجاء التخطيص سنة كما يرى أن يتأكد أخر ال so. هو التخطيص سنة الكتارة اول شيء لازم نقول <تصفيق> العلماء لا يتغوط الصباح صراحه من فتره تو اذا حدث بربما تصاف في هذا يتغوط صلاه اذا احدى ساعه الثانيه صباحا الحديث عام شانه لي بدي حط هون قال الصفه خاصه الصفات ووجه الضغط من جهتين ما مجرد لايه او من فوق تحت على التريس ومجاراه من اليسار ولا من الشمال تمام خلينا نكون دقيق من العمود السادس في تطبيق لايه وأن طبعا كمعالب أو الشف거 من اللمائة إن كانت إقتباعا في overly slow and ilgili من ذلك لأن길 خارع المركز للصفر متعروف في الواقع ويأتذون الإطلاق أنه يكون مصني ضاة وحiso ٤وحول كالمدل para hakek wa wulun namu idar qalam wa radd taqwa al-malawu kana loblo walanda muzara taqis tibit kitaba wa kunna nasta'ala li لا في خلص الله عليه الصلاة والسلام لا يجب أن يكون المسلم, المسلم. هذا في, في كل الأولاد نسمونه لكل الأولاد نسمونه في الآية غير أنه في الحديث فيها أن الكاثر لا يجب أن الخليل القاتب لا يريد فعنا نقول الخليل قاتب من شرمه كان جيداً من الوصفة أخرى فتاة الله يتكلم والخليل القاتب لا يريد فهذا الخليل كان يأخذه من في راحة المسلمة يجب هذا وقوته فيه بالحياة ا ا عندنا ا عندنا ذكرى رمضان لفظ العام للجزائر تخصيصه بسيط وراه مثلا مرموم القران اضر وزياده على قصر النون هو قول فعلا لازم يجي ضد واحد منهم لا تزداد خصوصا من معرفه قياسا على تمام من حفظت منهم في قول تعالى تعالى ليس معهم ضمانات كما ورد في كل امر هو الأطرق المقيل تريد ويأيه ورشح الهاتف على المسلوب يكون على نسب من الخام من حيث, حيث العداد من حيث العطار الموجه هذا نسبة الآية من المسلوب يكون أحن يكون دابتا حيث في جوال إعمال الكلمة في المأزون فيه في قياسا على الـ Air Rock من جانعي الثواث أو الـ Geometic Way وعلى الـ Air Rock في, في, في, إنها في جزء إنها الثواثيات برخم الثواثين رحل حصل ميل المذممه في, في, في, في, في دي و هذا شخص ما كان على التمثيل واللعبه اللي هنا الاختيار الكيره في كل على دون اللي في بعض كان <نسوا> yn apord yw arall yn y materau'n nhysg iaith casi a'r rhodd o'r pob. Mae ganddi ystod 10 naso. Er, fodlon Una pickup llack verwати mellom a chastrôn mellom Faes pressenter sunnach Seg ach Sonnach hesی unseen na wisita sama rat al-fil mumun fi taqsis al-taqsis al-kitab al-umun ustaz ila umm shuma li al-nisab markaz ijtimam ma'a al على هذا الشيء <سؤال> هو انه دائما ارى ان هذا النظام يعني يذوق في المذم ياتي ياتي من وضع المذم يمين ان نقول هذا اذا ما قلت ان النموذج هذا ترى ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ولو اراكم وقولكم اراكم تستلموا لديه ما و و يعني جماعه طال هذا الطالبين ناران يوسري يكلم بحث هكذا لدينا الحديث وعلى جهود في التخفيص حضر الله صلى الله عليه وسلم حضر الله و لا تكون لهم مرور فيهم لما يتأكيد لا يدل ومن برد الله وضعه الحسق لا يدلل الدين ولا دلوقتي. لان صار عندنا اورو يريدوا التنسيق مع منظمه الاتحاد الاوروبي هذا التنسيق في مشروع للموافقه على موارد يتم تخصيصها لهذه الائمه في تدريب ديني و تعليمي لذلك نحن نعتقد انه قالوا يا الله ان كيفي منطوره من الجامعه والطلاب طبعا هو في المنزل. انا انا في مشكله في التوصيلات انا بقوله العيب ان هي فصله ان ده حاجه ضروري ضروري نعمل عشان نصدر من هنا طبعا فوق في صاله عام صاله ايه من كده وما اخراج يا امامنا الكريم <سؤال> في ان يقوم ب رواه او في كتابه او او عام شاملا لثناء في ترجمه في العام في ترجمه او او قرار او نهاية ما ذكرنا أنه من المنتج ترى أن يكون أقوى من المنعام أو نكوه ترى أن يكون صحيحا لن ترى أن يكون وأن ترى أن يكون تعالى أن يكون ترى أن يكون ترى اور انا خلاص في بيردي بس خلاص انا حكيت له انا هو بابا ان شاء الله يمكن تتذرا كم ما يجي اشو هذا هذا في بيردي يعني مشهره بالخطوطات انا كان يفعل بس ولا يمكن ما كان يقصد ما ذكرها تمام بعدها من الزهور وناظرته وكمان مترايا لان هي بسياطيه para falar sobre cada trabalho sobre o trabalho y rh Segf l�ais yn y cyd-riach. Dyna dyna ni ens aktivsaf Gyorn när Clarko 2020 yn تتجاهدنا أن ملك الشباب وعوضية من كل شيء وعوضية من كل شيء عاماً في هذه لكن هذا المشارك أن ملك الشباب لن تكون تحوظ كل شيء حتى سليمان من تكون Jag hollste apod i 4 ydym ein druid. Och jag ate i 5 ydym. Vi fathos afteytt mig kriti. Jag vet att jag ate i 5 ydym. Men fathos afte añ från Ewud see I egnt. Tar jag لكن المشاركة أن هذه الغذية لن تكون تجمع على مدلعات ولا تطوح على الشماء فالمشاركة الشيء من العام تقصص في الشيء وذلك كل باجراء تماماً في كل شيء وأيضاً هذه الشيء لن تجمع باجراء كل شيء الخاتم انه يذو بدمعه فكسرها من الفم كما لان في الراس الواحد الشيء العظم اما ان يذكرون بقوله تعالى الله قدر كل para una serie de cosas que hay en la nuestra cuenta. Ya bien ya tenemos la cuenta portada y también el الغموم ملغي ولا على الصحيح تخصيص الغموم بالمدى الصحابي إلا كان عمل الصحابي ولا إلا كان أفراد الصحابي كثيرا ولم يكن لديك نحيذ من تخصيص اليدماع محمد قطفتها من أسس لكن لان استحال او او ورا له مصالحه فاستسقون من هذه كان له حكم الرهن جزء من تحصيل رمضان لا يريد هذا اختيار او موال لا في ذلك الفقسيس رومان في الوقت العرس أن عادة الناس وأعرافهم ليكثت كل جهة للشط هذا يعني الكاظر قد أبلينا وردنا نصنعنا مما ذكرنا جدا وقلنا وقلنا أحكدنا مضيفة في الجمال ورد الصحاب ورد والعرق والعرق يا صحابي والكنس اا اذنيه من من و و و و و في حالة كل المطلق, المطلق. كل ما جز على طرد أو طردين أو الأفراد على طريق الشيور لدون في قيد فهو المطلق سواء كانت من أو قيداً تاريخنا حتى يأتيها المهام السبين وكل ما على مهدوك هذا الشيور فهو مطلق ويجب اعتذاره هذا هو في على قصر وقصرين وقصرين وقصرين على قصرين بمعنى أن اللفظ الذي يتناول يتناول يجبه لابعين أن يكون مبهنة في ارتفاع حقيقة شاملة للجميع هل يكون ان الاصلاح للموضوع متداخله المقرر طرف من اطراف ذات كان او كلمه حقيقه شامله في من الله تعالى والطور نطرد المعارف زائد زي المعارف وان كل فرض معين ورجال يوجد من هذه الطواله و يعتبرون رسان الروم بينما الروم واحد في يمكن ان في الطبقه اطباق شعر من النسيج لا ترى لها معنى ااا اصلا ادعى ان لا اكثر من قصد وسمى هذا مستقبل كل الجامع على السفير الخط وما موظه يعمل الخط موظن ناظر عين لازم في يوم يومه انا عشان الاحتفال الخاص واكل ايضا من الشارع وانا كنت جوعان تقريبا لان الجوع كاني ما استغربش اني لكن في حقيقه واحدا للتقييمات السلبيه للاختبار حتى يكون شامل للكل وهي حتى واحده اختبار مش طارق في كذلك ورسير هو دين الاصطفاقات خاطر قتيل قيدنا من الموضوع اا ويدو اا السيكاس مستراحه في مشره انا كان هو أو على ما هو معين من الأطرق أو تلعمون وأسماء الأحداث ويأتي بالمشطرة سبيل الشيور بدون خير بدون خير هو مطلق مكان المطلق محر الدفلاق هو الحامر ومصدره وكذا يجب الحلق يعني يكون هذه الدفلاق في الحامر أو في حيث الحلق أو مصدر الحديث الحلق أو يكون في الخبر أن تقول لما كان أحد ذات الولي الولي لها مننا لذات الموقف عن طقيق ولذات يحكي الحديث الآخر حديث عن ديانبات الذي يبرع عندنا لما ذات الولي الموجود ومشارك ذات هنا جاءت رائع برزالة جوالية هنا جاءت فيها وفق دائرة بمعنى النشا وفي تلك المتعوض في تركضات الأسرى والرقضات لأنها يأتيت على جائرة خطيئية والرقضة والنشاك هنا نتبهي بإستخدام وهو أن النقض المنظف إذا طراما في ايه نقدر استماع في كل كتاب الروماني كذلك اقصد المطر لا ينسي في السره لا تكون السيارات المعلمه يعني مثلا كرمته طارقه بينما ان هو بيض ضهوه انا لا قادر الذي انا اعل ويقعون معين ومثالثة لتحديد الموضوع ويكون مرهم للجاهة لا يعيني هذا يظهر الله لي خاطرون للإسراء ومعرفة شخص معين عندما يقال أن تتساوي تعلق به المستفر يعني تقول شهر كلمة طالباً أو كلمة طالباً شهر قال نها لا هل الل Bhadogvard 8ت إقد Onion فاأس سواء كان إثمن أو فعلا كان لئ VISTA Nabang أشريد أن يخبرني Becca قديم tive connection العداله او قال العداله لكن طبعا ذلك كثير في القول اليوناني في من المنطقه هذه كده كل مره ولا الشيء دول او رسم فعلا جديد اظن المعاني المطلقه هذا للغايه ومرات بنشيد دروس كثير ومع ذلك ومع ذلك سيؤمن على إطلاقه أي أنه ما أتى بالحق يعني أنه مطلق يؤمن على إطلاقه كثيرت إلى ذلك ما يقيده كله كثيرت إلى ذلك ما يقيده وهذا ذلك كان قبل قليل يعني أنه أن نسأل الحمل المطلق على المطلق لابد أن يكون ذي المطلق والمطلق في السفراء لأنه ينبغ في محل أو في كلام لطلق ومطلق وفي كلام حاقة ليس متصراً بالإيج المطلق لهذا فضوه حتى يستيب ما يطلق به على أن يقول إذا متصراً في الدرس هو لاتين ااا سلاما في طور في الطبيعه فهو هو ذاهب في دائره خلص يدي الرابطه الكراط وما يبتدي في رفع ذلك وحتي. يعني الزياده على هذا الاطلاق يثبت الرابطه وقلت ان اولاد اذا كان في دور كلمه في جمله واحد وقتا الوقت المطلق والمقيد اذا كان في جمله واحد وقت المطلق والمقيد اذا كان اولاد جالسه في لكن هل المثله اننا نختار اذا كان الوقت المطلق واصلي والوقت المقيد وهي ايضا من المطلق والمقيد في رأس المتعرض له الضوء بعد ذلك الضوء بعد ذلك الضوء كل ما بدأ على ما ذكر في خلق طول مخيط مخيط المواقع في ذلك وذلك الضوء الضوء على ما هي الموصوفة بأمني جيد عليك يعني الضوء على الآية الموصوفة موصوفة في الإصلاع في المقيد في شراثة زائدة أو في الأمر الزائد على الإطلاق لأنه لا يمكن التقييد من الإطلاق إلا إذا كان في التقييد في الزائد على الإطلاق هذا الشيء الزائد الإطلاق هو الذي يخير ذلك الإطلاق فهنا نقوله بعد ذلك الوالي يجب أن يكون اعتبار ويد يقثار قيل يجب يد يقثار قيل يرجع ذلك التزيد الاقل في الحكم ذابين صحيح والا زائل افضل ان يكون وذاب الفرض في هذا يكون ان يكون بين مسافه مطلقه فماذا كانت التأثير والعموم لا يفترضوا في المقصد أن يكونوا في القوة مع العام فما لا في المخيطين أن يكونوا في مثابة المطبخ لأن كل من التأثير والتقييم بيان ونجار في صوره يقوم على خدماته لل للمونجيه لا في لا يوجد لا يوجد مطلق مخالف اذا الله يريد بربا في ديننا لذا كان ااا انبوط لو ااا يوجد ال جميل القدس لا دين ولا عباده الشيء الجميل ان يكون في المطهر ويكون حيوانا مصطحبا فَيْدَانًا فَبَرْضًا فِي سَجَدِ الْوَاحِدِ فَإِنَّا الْصُقْمَ يَحْقَى عَلَى الْوَاحِدِ وَلَا نَحْمَلْ عَلَى الْحَدِينَ وَإِنَّ كِنَا نَحْدِ ذَلَكَ بِحَدِينَ يُقْرِي بُاللَّهَ الْأَرْتُبَنَا إِذَا وَلَا وَالْكَدُّ وَالْكَدُّ إِذَانِ إِذَانِ إِنْ أَحَدِكُمْ إحداؤن أبنس إحداؤن بالصرح فذكر قيداً في رواية أولى من الصرح وفي رواية هنا بالصرح فرعونا لا يمكن هذا الصرح على أحد الصيبين من نظر إلى أنه هو السكيل أولوي أحد الصيبين على الأرض الذائقه هي خاصه انه أحد الخيزين هذا أل... أفضل أخبر... خيزنا من مطلقة أحد الخيزين باوديهم ومارسان أحد الخيزين في أفضل سجنة في أفضل نتابعه في القيادة سرمان النبيل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 أعلم أنه المطلق عن الثالثة الذي هو موجودة في العوض يقول عليه وفي قيام النساء فإنه لا تستطيع أيضا وفي قيام النساء في قومة النساء لما لم يكن هدف قرار وفي قيام الثلاثة أيام في الهجر وفي التفلق را ورا ولقطاره اليمين متبرصا يعلم السترات وانا السترين في اليمين وفي الرهوه والوسطي اظن ثاني او ثالث وانا ال ال ال ال ال ال ال ال ال ما انا فانا عندنا نقطه دي ا طوارم عشره ده طوارم عشره ده طوار لازم دائما فيها تقار واما ايه واما صول يعني تقار انقطاعات في الرهانه أثنين في جانة وأنا فلمرة واحدة أخرى واتحنا للمزل تحت مغان Studies وقوى حدى كما لو قال أشكر المزل لدينا linم تجابrawd والأمكن الحاجة وعاد ويشترك في معض opposite سيقوى لا أنه يستاهلوا كل خير The Nosadraítulo here run an Hydyr, de bondes v Anyway to neway Can if any of you have P 언im ryd centres Caes big må do Put any Dal I said Ie So الثاني نحن نجد تفسر الجوز مثلا بيش رامينا العمل أو تجعل تحمل المطرق على ذلك ينطلق الجدول الذي يجعله أولا كذلك ومما تعذف جانب يبقى على أولاك المطرق وعلى إخلاقه هو الذي очку ственного ん n uh n an an an an an an an اعمالنا ومن يضي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له اشهد ان لا لله لو لا شارك له اشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد ذكرنا في نام ان طرعان باسم الله تبارك الله الى الله خالص هو هذا المسمى انه واحد ذات سمي اصيره هو النص واذا دخلنا مستني الغائب هو واحد ومن ظاهر هذا الان والمغلق فإذا صورت من هذا الظاهر في وجود جديد كان ذلك ما يسمى المهول المهول ومن المهول هذا الحصول التقيم فإذا إذا كان الظاهر هو الاصر مؤول وعلى خلاف الاصر حتى نتعام منه هو الاصر ونستطحب عمومه الى ان يليد ذهيل قصر واذا كان المطلق من الاصر اتصرنا اطلاق حتى يأتي ذهيل التحيين وذل ذلك بمعنى وجود لذين صار الظاهر لا ولهذا لما عظم في طلاس فتم انه وذلك اللحظ الذي يتناول فرضانون لا في هو شامل باعتبار حقيقة شامل للجنسي ولما ذكرنا الخفيل قلنا هو اللفظ الداخل على ما هي الموصوحة بأمن عليه وقلنا إنه إذا جاء الإقرار من الضيين العمل في الإقرار من مريم انثى في نور التقييم حمنا على التقييم ووجب الرهان به التقييم ووبينا في قول المصنف في لعبه الاضحى التي اسمها وهو يقول يسب العمل اطلاق اله الى يسمى المقيد. يختي المقيد يدل على انه ان في الاطلاق والتقييد ان التقييد يعني بالضروره ان قصد عن الاصل المنفصلا عن الدليل الذي هو تقييد الاطلاق فلو كان في دليل واحد يوجد في احوال التقييد هذا لا كذاب بين هذا العالم أو يحمل على المقيد لكن قاعد حمل المطلق على المقيد هو أن ينفي تذيب فيه إطلاق وتذيب أعطف فيه حقيقي فيحمل المطلق على المقيد لكن حمل المطلق على المقيد هو صور كثيرة بعضها يوجد حمل وبعضها لا يجوز الحمل المطلق هذه الصور التي كما تعرفون ان شاء الله مع المصلي كما حيث يقول قاعده في الحمل المطلق المقيد ما ان نتاخذ صوره اطلاق في الحقن إلا وهمنا المطلق على المقيد سواء تحدثا في الحقن أم لا ثم يمثل مثال أول ومثال الثاني ثم يذكر النقطة الثانية فيقول بعد التمثيل ومهما الصفر الثالث من الواقع أطار أربعين وما ومهما ثبث الحكم في الصورة ثانية إلا وانتنع حمد المطلق في إختار مع المقيدس في أخرى فوارد مستحد السبب اختبت إذن القاعدة عنده واضحة من ناحية أنه يرى قوام ذات الجمهور دائما من سمعه المصنف وهو انه اذا اتحدى الحكم في صورتي الاطلاف والتقيل يحمل المطلق على المقيم اذا اختلق الحكم في صورتي الاطلاف والتقيل لا يحمل المطلق على المقيم. سواء في كثة الحالتين سواء اتحد الثبث ام الثلاث الثبث سورة كورا ايضا سورة الثانية اتحد الثلاث من الثلاث الثلاث فايدا ماذا يحمل المطلق على المطيل يحمله عند المصنف ومذل الموت كما ذكر الثانية والصحيح انه يحمل المطلق على المطيل اتحاد الحكمين أو الحكم في المطلح وفي المقيم سواء اتحاد السبب أو السبب السبب لما في اتحاد الحكمين قوض خلق بين الكلامين ويزيد هذا هو اتفاد السبب بينهم فإذا اختلق السبب يبقى تبقى العلاقة بين الحكمين القائمة والأحوة فيها وحمد المطلق على المقيم بينما إذا اختلق في الحكم يعني ثلاثة سورة الإطلاق في الحكم الا لو كلمه مطلق على مقجل غير ان بين الكلامين ويزيده بره اختلاف السبب بينهما انا حصر هذا انه قدمت الكلام المنصرم في قاعدة مضبوطة في فهم قضية الإخلاف التقييد قضية الإخلاف فيها أربع صور فيها كما ذكرها ونع فيها أن في الحكم وفي السبب أن في الحكم ويختلف في السبب أن يختلف في الحكم وفي السبب وأن يختلف في الحظم ويتحد في السبب ما فى يحمى المطلق على المقيد؟ يحمى المطلق المقيد في حالة اتحاد الحظم فى السنة. اتحاد الحظم سواء اتلف السبب أم اتحد السبب بعدين بشكور التهجير الذي لك رؤوا من الصمحنا السبب إذا اتفق إذا اتحذ أو اتحذ الصورة والإطلاق والتقيير في الحكم والسباب نقض كل من القابعة في الوهاد والمجلس المثنين والآمن في وطبعه وإذن كالإسماوي وغيرهم من العلماء لأن إجماع علا ان هذه الصوره وهي الدلاله الحكمه السبب انه يحمل مطلقا على الفقه ومثلا لذلك قول تعالى في الاقص صو السماء قول المتعلق ومن الدم, الدم هو مطلق في الآية الغرى أَقُلْ لَهَا لِذُهِمَّا وَوْحِيَ إِلَيُّا مُحَرَمًا على طاعم يبعمه إلا أن يكون ملتاً أو دمًا مشكوحًا فذكر هنا دمًا مشكوح فصورة في الإطلاق فيها ركم وهو وفيها السفر وهو وافي الحلقه الثام من سرطه عام في هذه الدوره التحليل توا فيها دم كان يستصدر وهو الدم سائل لونه صوره في قطرات مستقله الحكم مستبعد معوره الثقيل وقلنا ان المنقلب مقيص ويقال سهم وفي الدم هذا الأمر مجمع عليك لكن بعده عندما يقول إذا تحت الحكم واختلق السبب هنا اختلقوا في هذه الحكم المطلق وعلى المخجر الجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد إذا سهدى في الحكم سلقا في السبب والخالق الحمقية وأفضل مالذية في هذا فيقولون أنه لا يحمل المطلق على المقيد والصحيح مدعب الجمهور في أنه يحمل المطلق على المقيد لكنهم يختبكون فيما بينهم هل يحمل المطلق على المقيد بجامل أي إلحاقاً خياسياً أم أنه يحمل المطلق على المقيد بطريقة الجلوة فنذهب الجنهور من الجنهور إذا دوننا إلى القرض يحمل المطلق على المقيد بجامل الذي رسمه اليوم يعود الى عمان قال اين ذهبوا محققون من مجلس الشيوخ بشان الحادث غير الروي فافادنا ان مشات قد اطلق البسطاء يدعون الى انه يهم بالمنقبه هذا التحقيق الجدي أما بعض ماليجية وبعض الحنالجة كصاحب الرزر أبو يعدع هؤلاء يذهبون إلى أنه يكمل المطلق على المقيدين في طريق اللغة دي. قد أكرنا أن هؤلاء وهؤلاء كلهم يتفقون على أنه يكمل المطلق على المقيدين بغير بغض النظر عن كونه عن طريق اللغة أو في الجامعة سيداً المطلقون هنا واسطى القائدين أو جمعون القائدين لأنه يحمل المطلق على المطلقين في هذه السورة كما أنه مع الاتفاق الثالث لأنه يحمل المطلق على المطلقين في الاستحادة للطفل ثم يذكر ضمن الاشتغالات ببيان المثال الاول الذي يحلل في الموقع المقيد في خا ثم يريث فوراليا وهي اتحاد الحكم وكذا فيقول بالتذكير بالتذكير في ان الامثله المطلق المقيد كلها مأخوذه من مفتاح وصول شريفه السنه الاولى يعني الصوره الاولى في قوله تعالى وذكر اسم ربك فصل النبئ المطلوب يذكر الذكر مطلق مطلوب يذكر ولو صح على قوله عليه السلام تحريمها تحريمها تحريم التكبير هذا حديث رجل الإمام أحمد وغيره في حديث عليك وتمامه استاخد صلاة الطهور وتحريمه على تسليل واتحريده على تسليل المفيد لتقييد لكم في التشليل لأن خبرت الصورة واحد وهو إرادة الدخول في الصلاة والحكم فيها واحد وهو مطلوب يضمن نحتفظ به من الذكر فونه اا في صوره الاتصال والتفايز في الحكم الحكم واحد وخط لكن ظاهر ان الواقعه هذه لكنهم بينما كانوا مصنفا هنا كل مين تحت حكمه واستدل في الفعل وهو انه في حكم صوره مين طبعا هم ذلك لاننا الهاي بقوله وبذكر رقمي وصله ان كان في فيونغ الاخباريه هي في اريد بالانشاء وكذا اللي داخل في بمعنى او في امر وهذا قال مصنف المطلوبيه غلط وطلب امر لكنه في خلال حلاتين خمر فهناك بد من الجمع بين الإطراق والثقيم والعمل في دماء هو عمل بالدريلين يعني العمل بالمطلق فهو حالي بالكل والآت بالكل آت بالجزء لخلاله ما لو بخلاف حتى بالإطلاق دون التقييم سيكون آسل في الجزء والحاجل بالجزء غير بالكل فلعالة من ضغط بالكل والكل رامنا أن يعمل بالآية التي تريد الإطلاق في الذكر حال الصلاة والتخليص الذي يجعى الخديث في قوله وتخريص معه التشتير الزكر الذي يفرض الضرار ويدخل في الضرار هو التشتير صحيح ملو هذا على هذا فقد ذكرت عن المنطقة هنا إنما أحد المثال من جهة الفتقامة لكن قد يريد اتحاد الحكم واتحاد السبب لكن يكون في كل واحد منهما نهي أي في الإطلاق المعين وفي في التقييد نهي أيضا هؤلاء المجهلة تصبح إلى حدية العمل المجهوم وماذا تخصيصه للعموم من قال ان المسهول في الجهة وان الصف بالعموم عمل بتخصيص الاطلاق بالتقييد او تقييد الاطلاق بالمقير وقد يريد ان اتخذ كل من الإقلاق والثقي يتحدى نعم مطلق المقيد في الحصن والسداد لكن يكون أحد هما غمرا والآخر نهيا قد يكون مطلق غمرا والمقيد نهيا والعكد. قد يكون المخيل والقمرة والمطلق هنم ين فهنما يرجع ترجع المسئلة الى العمل في ضد المطلق العمل في ضد المطلق اي ضد القمرة هل امر في الشيء ناين عن ضد دهيد فيعمل التي ذكرناها الممكن هذا بالنسبة للمسألة الغول ثم يقول في المثال الثاني المثال الثاني إذ هو, هو أن يتحد كل من المطلق ومقيت في الحفظ ويختلف في السبب ثاني كقوله تعالى الذين الظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحريروا رقبتين من قبل أن يتماسل المؤمن تحريروا رقب مطلقا فحمن على قوله تعالى من قتل مؤمنا خطأا فتحريروا رقبتين مؤمن هنا ألفتا نظر إلى أن المطلق قد يكونوا مطلقاً من ذها مقيداً من ذها في الأخرى وفي هذه الآية مثلاً في قوله رقبة مؤمنة قيدت هذه الرقبة من ذها لكنها مطلقة من جهة الأوقات الأخرى أي مطلقة من حيث الصواب والضيار ومن حيث الفطر والطول ومن حيث العلم والجهل هذه كلها مطلقه لكن التقليد انما غرض من هذه الواضحه وواضحه الايمان فعدم الذهاء يكون في فسخ دين رقبه المؤمنه مقيدا في الايمان لكنها المفيد الطبيقه في قيمه ونظم في صورتين واحد وهو المطلوب في تخرير وهو مطلوبيا تخرير رفض